وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا 116. والآخرة خير وأبقى 117. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى